<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم في التطبيق على هذه الدوره المباركه التي هي بعنوان بصائر فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من لا يشكر الناس لا يشكر الله فبداية الشكر لله عز وجل اولا واخرا ان ييسر لنا هذا اللقاء وهذه اللقاءات السابقه سواء معي انا او مع الاخوه الافاضل الكرام في ماده الفقه واصول الفقه والحديث والنحو وتزكيه واصول العقيده وطبعا اصول الدعوه فيعني جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين اولا واخرا ثم الشكر موصولا لاخواننا في شبكه طريق الله هذه الشبكه المباركه نسال الله عز وجل ان يديم علينا وعليهم هذه نعمه وان يستعملنا ويستخدمنا لخدمه دينه عز وجل فهذه من الامور التي نسعى لها جميعا ونسال الله جل ان يوفقنا لذلك بالامس كان المحاضره الاولى او الدرس الاول من ماده الثقافه الاسلاميه وانتهينا بفضل الله جل اليوم من المحاضره الثانيه وكان تم واجب او الواجبات وانا اطلعت على في المنتدى فوجدت بعض يعني بعض الاعمال وبعض اداء للواجبات ولا نقول اخاون يعني اعتذروا نظرا لضيق الوقت وعندهم حق في مساله ضيق الوقت يعني من الامس الى اليوم كان الوقت ضيق بالنسبه لهم خاصه في صنع الخرائط الذهنيه او تصميم بوسترات او كده لكن دعونا نؤجلنا يعني هيبقى عندنا وقت بعدين ويذال الواجب موجود للمخاضرتين لكن أعجبني جزاكم الله خيرا أعجبني الأخت المحبة لقاء الله فوضعت خمسين سؤال جزا الله خيرا على الدرس فيعني جهد مشكور الأخت المحبة لقاء الله عز وجل فوضعت خمسين سؤال ويعني أسئلة موفقة بإذن الله تعالى وايضا الاخت 5 رندس الصمود او 6 رندس الصمود جبنا من الرقم الثاني عشان ما نعملناش دوشه ومشكله وضعت ايضا 50 سؤال وبصراحه الاسئله ممتازه ممتازه طيب انا ليه يعني اتوظت في الوضع دوت معظم الدروس ومعظم المحاضرات بتكون مجرد القاء واحد يبقي ماده والطلاب يجتمعون فقط وانا لا لا اريد هذا المنهج معنا يعني لا نريد هذا المنهج ونتير به لا بد من يعني لابد من يكون هناك تفاعل كلمه التعليم كلمه التعليم انتهت يعني من يطالع الان من يطالع ويراجع ويحضر مؤتمرات ويعني حوارات وكده في مسائل التربيه والتعليم ويجد ان كلمه التعليم انتهت من القاموس انما الكلمه المستخدمه الان هي كلمه التعلم لما الفرق بين التعليم والتعلم التعليم هو اللي احنا بنعمله اللي هو القاء واحد بيتكلم والتاني بيسمع وخلاص وبعض ايه بعض المناقشات بسيطه وخلص الموضوع لكن لا التعلم يختلف التعلم هو مشاركه فعليه ما بين ما بين الطالب وما بين المعلم مشاركة ثالية في كل شيء في كل شيء ولذلك أنا أقول إخوتي الكرام يعني في شبكة طريق أول الله جزام الله خيرا لو أقمنا دورة يعني قادمة بإذن الله تعالى نعطي فرصة نعطي فرصة للطلاب أن هم يضعوا المنهج بأيديهم بمعنى نحن مثلا مجدة علوم القرآن شبكه طريق الله او اللي هي اللجنه اللي بتقيم الدوره طبعا وضع طبع النقاط الرئيسيه بمعنى فوضع النقاط الرئيسيه مراحل جمع القران فالذين جمعوا القران هل جمع القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف جمع القران ما المخاطر هل واجه الصحابه على جمع القران دي كلها نقاط نقاط ونطرح هذه النقاط ونتقبل ونستقبل في ملازم مثلا 10 صفحات 15 صفحه هكذا ونطرق للطلاب هم الذين يعملون هذه الابحاث ثم تعرض على متخصص وياخذ منها الافضل شيء بذلك بذلك يكون الطلاب هم الذين وضعوا المنهج بايديهم تحت يعني تحت يعني لجنه شرعيه بتقوم وتتحقق وتناقش الاشياء الخطره ثم ننتقل للنقطه التي تليها يعني هسئلها لو قلنا مثلا مساله مراحل جمع القران انتوا اخذتوا ماده علوم القران حد يقول لنا كده درستوا في ازي دور علوم القران كويس جميل جميل كويس طيب اكيد شيخنا ذكروا مراحل جمع القران طيب يا خلونا نيته اوه انك خطوها في هذه الدوره ام لا طيب ممكن حد يقول لنا لما راح الجامع القران يعني كم مرحله طيب تمام كم مرحله كم مرحله نمر بها مره يا جماعه القران شنا في بركه مع بعضنا يلا عايزين نراجع بقى ايوه كده تمام تمام حد عنده كلام ثاني غير الثلاث مراحل مش متذكرين ده احنا عايزين, عايزين هو ده اللي انا بتكلم عليه هو ده اللي انا بتكلم عليه احنا مش عايزين ان احنا نسمع وبعد كده طبيعي مننا المعلومات مش عايزين نسمع وبعد كده طبيعي مننا المعلومه طيب المرحله الاولى اللي هي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرحله الثانيه كانت في عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه والمرحله الثالثه كانت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه دول الثلاث مراحل احسنت عهد النبي وعهد الصديق وعهد عثمان تمام كده دول الثلاث مراحل كل مرحله كل مرحله كان لها رجالها ولها طبعتها ولها اهدافها تمام كده يبقى انا اجي اقول للطلاب ايه يلا يعملوا بوستر تمام يعملوا بوستر عن مراحل جمع القران ويبقى شكله جميل يبقى اذا انا بخلي الطلاب اخلي الطلاب هم نفسهم هم نفسهم يقروا المنهج هم نفسهم يعملوا الباوربوينت هم يعملوها نفسهم يعملوا البوسترات اللي موجوده ثم ننتقل الى نقطه اخرى مساله الامتحانات احنا نقول له نقول للمجموعه كلها كل واحد يحط 20 سؤال كل واحد يضع 20 سؤال بعد كده ناخد ال 20 سؤال لو ان عندنا حي ثلاث عندنا حي اقل 300 سؤال ياخدها مدرس الماده لنطرحها ويهذب المقرر من الاسئله ويبقى عندنا مثلا لا يكون 150 سؤال 200 سؤال لا يا شباب هو ده اللي هيجي من الامتحان يبقى هم هم اللي وضعوا وضع المنهج هم اللي عملوا البطاقات هم اللي عملوا التوصيفات هم اللي عملوا الباور بوينت هم اللي هضوا الامتحان يبقى اذا الماده لن تنسى يبقى وضع بهذه الطريقه لن تنسا الكل اللي شارك فيه حتى المصادر يتكلم عن الماده والمحاضر يتكلم عن الماده سيشعر الطالب ان هذه الماده جزء منه فهذه من الافكار يعني اللي احنا المفروض ان احنا نبدا نتحرك فيها ويكون عندنا يعني تطلع ليها في المراحل القادمه باذن الله تعالى طيب احنا عندنا والان في البحث اي تمام ايوه مساله البحث يعني اكبر يعني المعلومه بتثبت بكثير اكثر بكثير من الصدق هذا يعني يعني ده حقيقي ده حقيقي وده يعني مجرب طيب احنا عندنا مجموعه مجموعه مواد خلونا انا النهارده مش عايز اشرح ماده الثقافه مره ثانيه لان هي موجوده خلاص موجوده لكن انا عايز اقول ايه هسال سؤال واحنا طبعا عندنا مجموعة كبيرة الحمد لله موجودة في الغرفة خليني أسأل سؤال ونستقبل بقى الإيه الإجابات ممكن ممكن حدي يقول لي هو وضع خطة من نفسه خلال السنة القادمة نحن خلاص نحن بينا في شهر الثمانية هو أنا أعتبر أن السنة خلاص قرابة تنتهي أو أنه نحن خلاص سنة ميلادية سنة هجرية قرابة تنتهي نحن في ذو القاعدة باقي عندنا ذو الحجة وبعد كده فندخل على محرم بدايه العام الايه الهجري الجديد طب ممكن اسال سؤال العام الهجري الجديد هيبقى كام 1400 وكام صيغه الاجابه 1400 وكام بسرعه ايوه كده اوب اوب اخر كلام 37 ولا 38 ولا 36 اخر كلام طيب كده 1437 لا لا لا 36 لا 36 دي اللي احنا فيها انما السنه القادمه باذن الله تعالى 1437 طيب خلونا بقى بالمناسبه ديت بهذه المناسبه ان احنا نحاول بقدر الإمكان طيب ماشي انا هذين نحاول بقدر الإمكان في الفترات القادمة خلي ده بقى واجب لنا نتحرك بيه ان نحاول في الفترات القادمة بإذن التعامل إذن الله تعال ان احنا نكتب التاريخ الميلادي وجنبه نكتب الموافق هجري عشان نتعلم ونتدرب يبقى ده خليها كده ايه واجب ما بيننا وما بين بعض حتى يعني ايه اي حد يكتب اي حاجة يكتب والله مثلا بتاريخ 23 يناير الموافق ويكتب موافق كم من الهجري ديت عشان حبث لايه بعد فترة خلاص ايدينا اخدت على التاريخ الهجري تمام كده طيب انا كنت عايز اسأل سؤال اللي هو هل وضع مين اللي وضع لنافسه خطة خطة بس خطة تكون ايه ايه يعني فيها كل الجوانب خطة هنمسكها جاند جاند كده مين اللي وضع لنفسه خطة لعام قادم أنا طبعا عندنا هنا فيه أخت كتبت عملتها بعد رمضان لكن جاءتني ارتباطات فتوقفت تمام أخت الهداية خيط أيوة وضعتها بعد رمضان لكني جاءتني ارتباطات فلم تنضبط طيب مين تاني عمل امل خطط لنفسه هو ده هو يا اخوات هو ده اللي انا بتكلم عليه ده اهم نقطه دي النقاط المهمه ماشي ما هي المشاريع بتتصرف ما هي المشاريع بتتصرف عندي مشروع وببدا ايه اخطط له ازاي اتنفذه هو يعتبر هدف كذلك وبضاع له خطه كيف اصل للهدف لان هو التخطيط ايه هو التخطيط هو فعل اجراءات للوصول الى الهدف المنشود اذا مفيش حد كتب خالص من موضوع الخطه غير الهدايه واشباهه بالقداس هم دول بس يعني احنا لما نشوف مين اللي موجود في الغرفه مفيش معقوله ما حدش كتب لنفسه خطه او في دماغه خطه لنفسه انت عايز تكون ايه بعد سنة عايز تكون ايه بعد سنتين عايز تكون ايه بعد ثلاث سنين و اربع سنين و خمس سنين معقولة هنعيش بدون اهداف و بدون خطة مرسومة اي خطة اي خطة لابد تكون مكتوبة خطة مش مكتوبة مش تتبه خطة هتلاقي امور كده تلغباطت في بعضها ما هو من من مميزات الخطه ان هي تكون مرنه مميزات الخطه ان هي تكون مرنه ممكن اعدل فيها واشيل واحط مفيش مشكله لكن لازم لازم يكون عندي خطه طيب اللي معاه ورقه وقلم الان اللي معاه ورقه وقلم الان هيمسك ورقه من اللي هي الاي 4 اللي هي بتاعه البرينتر تمام اللي هي بتاعه البرينتر وهيعمل ايه هيعمل ارام الجدول و نعمل جدول الجدول ده هنسميه جدول الاسبوعي هنسميه الجدول الاسبوعي تمام كده وهنيجي هنا هيبقى في عندي خانه على اليمين خالص هنسميها اليوم ونقسم جدول السبت الاحد الاثنين ده تحت بعضه السبت الاحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس ونتوقف الجمعه نتوقف الجمعه وهنبدا نقسم الجدول بتاعنا بقى اللي هو بالعرض هنتكلم مثلا عن العلم وهنتكلم عن العبادات وهنتكلم عن صله الارحام والاجتماعيات وهنتكلم عن الدراسه وهكل نقسم بقى كل واحد يقسم بالايه باهتماماته كل واحد يقسم باهتماماته تعالى دلوقتي هتكلم عن العلم انا هتكلم في الجزئيه بتاعتنا دلوقتي عن العلم انا عايزكم تكتبوا معايا اكتبوا معايا هذه الامور او انا نفسي انا نفسي يعني انا بكلمكم من ورقه ومن خطه انا كاتبها لنفسي كاتبها لنفسي وكاتب عليها كده كاتب السبت لحد الاثنين ثلاثه لحد الجمعه وكاتب المواد اللي انا المفروض ان انا بذاكرها المفروض ان انا براجعها المفروض ان انا بتطلع عليها ومسميها فوق كده خطه المذاكره معايا ورقه يعني الورقه ديت معايا انا معايا في شنطتي ومعايا بتتحرك بيها في كل مكان الورقه ديت موجوده قدام هنا طيب هنيجي بقى الايه برضه اللي معايا هو وقلم هيكتب المواد دي معايا يعني انا هساعدكم في وضع خطه لمده هنقول انا عندي 12 ماده وهنضع لكل ماده هنضع لكل ماده شهر يبقى احنا عندنا خطه ثانويه يلا دي الخطه اللي جايه ديت اللي انا هنتكلم فيها ديت خطه لمده 3 وممكن انا ما عنديش مانع خالص وبعد اذن الاخوه والاخوات والقائمين على شبكه طريق الله ما عنديش مانع خالص ان احنا نفرض يعني مكان اللي من الاداره عندنا يراجعوا المساله اداريا وما عنديش مانع خالص ان احنا نفرض مكان للخطه ديت هذه الخطه العلميه اللي ممكن نتفرج بيها ونذاكر بيها وندرس فيها ونسال فيها ونعمل امتحانات فيها وتبقى يعني لمده عام كامل انا ما عنديش مانع يعني باذن الله تعالى طيب خلونا نمسك الاول المواد انا هكتب معاكم اهوت ماده التفسير وعلوم القران تفسير وعلوم القران خلاص ادي الماده الاولى دي الماده الاولى تفسير وعلوم القران هنبدا في التفسير وعلوم القران هنديها شهر طيب هنذاكر من ايه انا اقول لكم تذاكروا من يعني انا هقول لكم هتذاكروا منين وبرضه ان شاء الله بترتيب مع طريقه الله ان وافقوا على ذلك لان طبعا هم ادرى بالخطه العمليه بتاعتهم وهم ادرى بذلك التفسير وعلوم القران هناخد هندرس فيها المقدمه مقدمه في علوم القران مراحل جمع القران وصفات القران اسماء القران الفرق بين جمع القران في ا وقت ابو يعثر ا الصديق رضي الله تعالى عنه طيب تمام مش فاهم يعني مقصود على, على اي اساس هذا التقسيم يعني لو نوضح اكثر يعني دكتوره امل توضح لنا بس ايه اه طبعا ده بس احنا هو للمبتدئين صحيح او متدريات بس احنا خلونا من ايه يعني خلونا نمشي فيه اه لو قلت طيب انا هنقول الدوره ديت او اللي هو المنهج اللي انا بقول عليه او اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي التقسيم دوت لو واحد لو واحد ده اللي هو بيقولوا ايه ما لا يفعل المسلم جهله ما لا يفعل مسلم جاهل يعني لو عرف الكلام اللي احنا هنقوله دوت لو عرفه يا سلام ده كده يبقى ممتاز جدا بعد كده هيبقى عنده زي ما بيقولوا ايه زي ما بيقول عنده الارضيه او الاساس يقدر يبني بعد كده فهو اخذ فكره جميله جدا عن التفسير وعلوم القران واخد كتره عن الحديث المصرح وانا هذكر لكم دوت ان شاء الله رب العالمين طيب هقول لكم دوت كله باذن الله تعالى فالتفسير وعلوم القران هناخد مقدمه في علوم القران بس انا قبل قبل ما ابدا في النقطه دي لو اي طبعا الاخوه والاخوات اللي موجودين معانا من الاداره يعني اذا وافقوا على الاكمال يقولوا لي اكمل لان انا مش عايز يعني اتعدى على يعني سياسه الغرفه او الشركه او اتوقف لحد ما يتم يتم, يتم دراسه الامر عموما عموما الهيئه عموما الهيئه في تفسير وعلوم القران هيبقى بناخد مقدمه في علوم القران وبعد كده برده من من جزء القران ما انا هقول اهو دكتور احمد انا انا انا بتكلم اهو انا بقول اهو المفروض على الناس اللي لسه داخله في الالتزام تدرس ايه الاول انا هقول اهو هناخد فرع اللي هو اللي احنا سميناه التفسير وعلوم القران ودوت احنا بنرانا بيه ليه ما زين انا بقول بقول هنبدانا ليفل بتفسير القران لانه اشرف العلوم اشرف العلوم فهياخد مرقوله فيه ملتزم او فيه مسلم مش عارف ازاي القران اتجمع مش عارف ازاي الصحابه تعبوا حتى يصل الينا هذا القران يعني كانوا يجمعون القران يكتبون القران على يعني كانوا يكتبون القران على ايه على الحجاره وعلى العظام كانوا يكتبون القران هكذا فتخيلوا هذا القران وصل الينا بهذه الطريقه فاي فضل او اي نعمه واي جهد لهؤلاء الصحابه ولذلك نحن نحبهم ونترب عنهم نرجع مره ثانيه تفسير علوم القران هناخد فيه مقدمه عن علوم القران ثم بعد ذلك هناخد في الجزئيه ديت هناخد احكام التجويد اللي هي الخفيفه جدا اللي هو ايه النون الساكنه والتنوين الميم المشدده النون المشدده دي احكام خفيفه اللي هنبص نلاقي ايه القراءه الكت... صغرت شكل القراءه اتغير ما ينفعش انا اقول ان الذين ان الذين لا لازم لا يبقى في غنه ان الذين يبقى هكذا يبقى احنا هناخد احكام تجويد خفيفه جدا لمجرد بس ان ايه تستقيم القراءه تمام بعد كده هناخد تفسير من سوره الاله الى سوره الناس ده تفسير من صوره الاعلى الى صوره الناس اما الحفظ فهيكون جزء عام فقط ايه رايكم بقى كده سهل جدا اهو ادي التفسير وعلوم القران يبقى مقدمه مقدمه في علوم القران تمام مقدمه في علوم القران اهوت وبعدين اللي بعديها احكام التجويد مبسطه وبعدين بعدها حفظ جلس عامة وبعدين التفسير من الأعلى للناس ها إيه رأيكم بقى ده كده المنهج بتاع ده المنهج الخاص بالتفسير وعلوم القرآن من الأعلى للناس ده من نص جلس من الأعلى للناس ده كده نص جلس طيب ايه رأيكم نقدر نخلص الكلام ده في شهر اظن سهل نقدر نخلصه في شهر يبقى دي مادة نركز فيها احنا مرناش حاجة طول النهار وطول يعني هو الشهر ده بتاع المادة دي بس مرناش حاجة وبعدين نروح عاملين فيه امتحان نعمل في امتحان وننقل على الايه على المادة اللي بعدها وهكذا طيب نروح ايه رأيكم نروح على المادة اللي بعدها بس يلا نروح الماده اللي بعدها هنروح الماده اللي بعدها ناخد الحديث والمصطلح انا مستعد نبدا من من النهارده ما عنديش مانع خالص نبدا من اليوم بس طبعا بعد اذن ارا الحديث والمصطلح خلاص الحديث والمصطلح هناخد برده مقدمه نعرف بقى ايه هو اقسام الحديث يعني وصول حديث لنا من يعني ايه ايه هو الحديث الصحيح ايه هو المتواتر ايه هو الضعيف هو الحسن ايه هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف واقصى من الضعيف حاجات كده ايه بسرعه سهله لا ما انا قلت بقى ايه احنا هندرس وهنمتحن هو عشان كده هندرس ونمتحن وطبعا انا قلت ايه هنشارك بعض احنا هنشارك بعض <تصفيق> انا اخد الحديث في مقدمه جميله جدا حوالي مثلا 20 صفحه بس كده المقدمه بس يبقى انا انا عارف هو ده الحديث اللي هو المصطلح نيجي بقى للاحاديث هناخد 20 حديث بس ايوه انا انا فاهم فا... انتوا مش فاهمين الفكره مش فاهمين الفكره عارف ان الدكتور فرحات شرح الجزء بتاع المصطفى انا انا عارف ان في حاجات شرحت في الدوره انا عارف لكن انا بقول ايه انا بقول ايه طبعا تستعينوا بيهم مفيش مشكله طبعا ده المستعين بيها مفيش مشكله خالص انا انا اقصد ان هيكون في ايدينا منهج بنتحرك بيه هيكون في ايدينا منهج هيكون في ايدينا مذكره هيكون في ايدينا ماده علميه موجوده هيكون في عندنا اسئله هيكون في يعني خطه مرسومه مش عندي شهر ماريش غير تفسير علوم القران ونعمل بقى تدارس يعني نعمل غرفه كده فيها تدارس يعني او اللي هو موجود على المنتدى الناس تدارس مع بعضها النقطه ديت انا ما فهمتهاش كويس طب هو هي ال الاخت هترد على زميلاتها اه ذكر كان مبسوط بها كذا من حديث صحيح كذا وكذا وكان مثاله كذا شكرا وهكذا بص بقى المدرسه دي كمان بتثبت المعلومه ناخد في الحديث هناخد 20 حديث فقط حديث هناخد 20 حديث فقط تحفظوا تحفظوا معاني الكلمات بتاعتهم تحفظوا احاديث بالسند والمتن وتحفظ الشرح بتاعهم ويذاكر ادي ادي الحديث لمده شهر يبقى انا لو كل يوم ولو كل يوم حفظت حديثين او ثلاثه تخيلوا تخيلوا انا مثلا رحت جاي كل يوم بحفظ حديثين نشوف انا انا بقول لكم كل واحد يحفظ حديثين في اليوم على مدار سنه يكون حافظ كام حديث, حديث 730 حديث تخيلوا بقى واحد حافظ 730 حديث اهوت طب احنا فينا ناس ملتزمه الحمد لله قالوا كام سنه و10 سنين, سنين وكده لو احنا حفظنا احنا ضيعنا اوقات من عمرنا كتير لو احنا حفظنا كل سنه 730 حديث عشان ال طب يا شيخ محمد ال 730 حديث دول نزود لهم 20 كمان يبقى 750 تخيل احنا على مدار 10 سنين تبقى حافظ 7500 حديث على مدار 10 سنين ده كل ده انت ايه كل ده انت بتحفظ ايه بس حديثين 2 في اليوم 2 بس ما هي فعلا احاديث كده بس في ضال اعمال ولها وتهتم بالتربيه ده بالفعل هو ده المنهج اللي موجود السال هو ده المناهج الموجوده وفي ماده بقى ايه ما بتدرسش خالص الماده الثالثه بقى الادب والبلاغه الادب والبلاغه الثبات بيجي منين دكتوره امل الثبات بيجي من عند الله عز وجل اولا اولا النقطه الثانيه ان الانسان يكون حواليه صحبه حواليه حواليه صحبه اكيد حضرتك عارفه اكيد حضرتك عارفه بعض الاخوه من اللي موجودين في الغرفه ممكن تخرجوا بقى بعد ال... بعد الغرفه ديت تتفقوا مع بعض في تليفون على ال... على فيس على اي حاجه تتفقوا مع بعض ان احنا فعلا هنذاكر وان ايه ونبدا نسال بعضنا ولينا نص ساعه نقعد نتكلم فيها ما ورناش حاجه نتكلم فيها غير موضوع تفسير علوم القران او الحديث او الادب واله يبقى ديت ايه ايوه تمام زي ما قال شيخنا شيخ حامد كده ان يتم في ورش مذاكره ورش مذاكره طيب تمام الادب والبلاغه الادب والبلاغه ده بيئه موضوع جديد بقى ادب لسه هندرس ادب ثاني وبلاغه كمان ايوه الادب والبلاغه ده من الدين على فكره عشان انتوا عارفين ادب وبلاغه ده من الدين اهو مفهوم وللاسف طيب انا هضرب لكم مثال على موضوع الادب والبلاغه وانتوا تعرفوا فاكرين القصه فاكرين القصه بتاعه الرجل اللي هو راح اشترى بيت وبعدين وهو بيحفر بيحفر في في الارض او في يعني اللي هو الحوش بتاع بتاع البيت اشترى فوجد جره من الذهب فوجد ايه جره من الذهب فاكرين القصه ديت القصه ديت مكتوب فيها طيب مكتوب فيها جمله كده لو لو تصيرنا انا بعض الناس اللي هم بيتصيدوا للقران والسنه مش هنعرف نرد عليهم هو بيقول ايه في الحديث الحديث صحيح وفي الاجر في البخاري كمان بيقول ايه اللي هو اللي بيحكي عن القصه هو اللي حصل معاه بيقول ايه بيقول فوجدت فيها يعني هو بيقول انا انما اشتريت منك هذا البيت بيقول بيقول له اللي صاحبه ايه انما اشتريت منك هذا البيت ووجدت فيها ايه بقى ايه ده ايه ده بيقول انما اشتريت منك هذا البيت والبيت مذكر فوجدتوا فيها المؤلف تيجي ازاي ديت لا لا لا لا هو, هو بيكلم صح الحديث مكتوب كده لكن هو وجد في ايه ايوه احسنتم وجد في الارض ما وجدش في البيت ايوه في ارض المنزل انش انما اشتويت منك البيت فوجدت فيها فوجد في ايه وجد في الارض تبدي ايه لو حد مسك علينا النقطة ديت هادي اللي انتوا بتقولوا عليه آآ آآ انزل عليه القران ما هوش عارف الضمائر حاشاه صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم فهذه النقاط تيجي تيجي تي تي منين بقى من الادب والبلاغه تيجي من النحو نقول نظبط هذه الايه المسائل صلى الله عليه وسلم كما ايضا في قول الله عز وجل يعني دي من النقاط المهمه في قول الله عز وجل مثلا ا اصلي بانكم في جذوع النخل جذوع النخل يعني هو هيفتح النخلة كده ويدخلهم في الجذوع هنا في ديت بمعنى ايه ها في هنا بمعنى ايه ايوه في بمعنى على في بمعنى ايه بمعنى على ايوه اصلي بانكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل يبقى احنا هنا ايه؟ قل سيروا في الارض في الارض هيمشوا في الارض ولا فوق الارض؟ ايوه هو ده اللي احنا بنتكلم عليه لما نفهم لما نفهم هذه النقاط سنشعر بلذة القران ومتعه القران وتدبر القران، تيجي يجي من الموضوع دوت يجي من الادب والبلاغه، من الكنايه، من الاستعاره المكنيه، من التشبيه، كل دوت يجي فين؟ في الادب والبلاغه، وبعد كده لذه النح تمام التضابق والتجانس الحاجات دي خدناها لكن عايزين نطبق المره اللي قبل كده لما كنا بندرسها في الثانويه العامه او في الكليه عشان ننجح انما احنا المره دي بندرسها بندرس هذه النقاط علشان نعرف بيها ديننا عشان نتقرب بيها الى الله عز وجل الثقافه الاسلاميه خلاص زي ما انا يعني زي ما انتم سمعتوا الثقافه الاسلاميه التزكيه ودي من اهم النقاط اللي المفروض ان احنا طبعا انا ذكرت الناحة انا ذكرت الناحة الادب وبلاغة وبعدها كده نحو وصارف بعد كده الصقافة الاسلامية خلاص والتلكية مادة التلكية اهم مادة في هذه المواد كلها مادة التلكية ان الانسان يزكي نفسه يزكي نفس التلكية دي اهم مادة يعني انا اضرب لكم مثلا المدرس الجميل اللي هو بيشرح شرح رائع جدا بعد واحدة المدرس الجميل اللي هو بيشرح بيشرح مثلا ماده الرياضيات صحه ايوه ماده الرياضيات مثلا تسمي المدرسه رائع جدا وبيشرح ممتاز جدا وعلى خلق جدا لكن فجاه تغير رأي الطلاب ايه ركز معايا علشان انت لو ما فهمتش المساله دي مني مش هتفهمها من حد ثاني ايه رايكم في الكلام ده بقى وعليكم السلام بيقول له انت لو ما فهمتش مني المساله ديت مش هتفهمها من حد ثاني طبعا ده كبر كبر وغرور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات ثلاث اشياء مهلكه شوفه مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه او برايه شرطه اوكي ما قالناش اصلا يبقى شوفه مطاع وهوى متبع واعجاب المرء واعجاب المرء بنفسه لو تخيلته دول ثلاث اشياء مهلكات والنبي صلى الله عليه وسلم قال نقول مهلكات يعني مهلكات ولو لو اجنا تقرانا الواقع اللي قدامنا ولو لو اتقرانا الواقع اللي قدامنا هتعجب الامر دوت فعلا هو ده سبب هلكتنا ان احنا لم نذكي انفسنا طيب فيكم منكم اخوات كتير وفي منكم متزوجه او غير متزوجه الام في الزوجا في البيت عملت الطعام ف الشيفون يجي يدخل لها في نفسها كده يقول لها ايه ما شاء الله عليكي لا طبعا ما اقولش ما شاء الله بقولها انت انت مفيش حاجه يعمل أكل زيك أنت من الطعام كذا هي تتكلم بالكلام دا تقول حتى ممكن لزوجها والأولادها تقول لهم إيه لا لا لا لا كله كله دا حسن أصلا الأكل دا يعني أنت ممكن ماشي تعافتك له بره أصلا وكأنها مفيش مانع أنها تقول كلا مثلا بالدعيب هم بتغذل معهم إنهم إذا وقر في نفسها فعلا إن هي تعمل أكل محدش لها فيه أكل زيها هيبقى من ورور دا اللي وفأيك ربنا واللي علمك هو ربنا واللي يضرك كده امور تبقى ايه والراجل بقى نفس الشيء الراجل نفس الشيء يتكبر ويتعالى على اهل بيته ويتعالى على اهل بيته مش لازم من تربيه لازم من تزكيه واكتر واحد يحتاج الى هذه التزكيه هو طالب العلم هو دوت اكتر واحد يحتاج الى هذه التزكيه طالب, طالب العلم يحتاج الى هذه التزكيه وطبعا يعني فيه مادة أو يعني فيه مثالي الأصنام أو محبطات الأعمال الأشياء اللي هي بتتكون عن ذلك بتسمعوا أنت وله في فكرة ومصطلح يقول لك إيه يقول لك ده التزم التزم على قديم نسمع الجملة دي كتير منه التزم على قديم يعني إيه بقى الكلام ده هو يعني هو لما التزم ودخل في طريق الهداية راح جايب معاه كل المبيقات اللي كان بيعملها لكده فلم يتخلى عن الأشياء السيئة والسلبية اللي كان بيقوم بيها جابها معاه فهو ما شاء الله بقى الملتحي وما شاء الله بقى يحفظ قرآن كمان وما شاء الله بقى يهدر دروس علم وما شاء الله لبس السياب بتاعه وأصبح يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت عصبي في نفس الوقت عصبي عنده عصبية و يتنرسل بسرعة و وي... يتخلي مع زوجته على أقل شيء و يضع في عائل على أقل شيء و ممكن يروح الشغل متأخر و ممكن كمان يزور من الشغل ايه ده كده إيه ده, ايه ده هو شكله ملتزم هو ده كده شكله ملتزم يقوله ايه على قديمه لابد عن ايه من مدد تذكيل من مدد تذكيل بعد كده الفقه الفطر كل ماده من دي احنا قلنا كل ماده من دي شهر كل ماده من ديت شهر واحد يقول لي والله يا اختي تقول لي ايه يا نهار ابيض هنقعد سنه طيب ما احنا بقى لنا ما احنا بقى لنا 10 سنين بقى لنا 10 سنين ما خلصناش كتاب بقى لنا 10 سنين ما مسكناش ماده الفقه في ايدينا بقى لنا 10 سنين ما مسكناش الاصول في ايدينا خلونا نتعب سنه الوقت المسابقه مفتوح خلينا ناخد وقت المسابقه النهارده الاحد النهارده الاحد خلونا لحد يوم الثلاثاء المسابقه كمان ان شاء الله وانا هكون على الايه على المنتدى اتابع باذننا لحد يوم الثلاثاء باذننا يوم الثلاثاء مساء يبقى انا هطالع كل حاجه يوم الاربعاء باذن الله طبعا المحاضره طبعا انتهت كنا بنتكلم على النبوات والرسالات وكل هذه الامور اللي كانت في الطبق الاسلامي في كتاب جميل جدا يعني انا سايد هقول اسم ان ساعات في ناس كده بتغير بيجيلها حساسيه يعني لكن انا هنقول الكتاب الكتاب اسمه حط ان صنمك وكن عند نفسك صغيره الدكتور مجدي الهلال تمام حط ان صنمك وكن عند نفسك صغيرا دكتور مجدي الهلال الدكتور مجدي الهلال محسوب على الاخوان المسلمين لكن احنا كطلاب علم المفروض ما يهمنا ال كل التسميات ديت حط نفسك وكن عند نفسك صغيرا صدقوني ايون اخوه وركوات اذا قراءه الكتاب يسعد به كل من يقرئه يسعد به كل من يقرأ هذا الكتاب كتاب في منتهى الروعه يكسر عند عندك اصنام كثيره في نفسك يعني من اوائل ما تقرا هذا الكتاب هدم صنمك وكن عندك فكره طريع وكل احسن كل انسان ياخذ منه ويضع عليه كل الا النبي صلى الله عليه وسلم فمن لا الكتاب موجود الكتاب مستاني الدكتور مجد الهلالي والكتاب متوفر الحمد لله ويعني وفعلا الكتاب ده مجرد ما تبدأ تقرأ فيه أو نبدأ نقرأ فيه هتبصوا تلاقوا ايه عايز تخلصه عايز تخلص كتاب يربيك على انه تكون فعلا يعني خالص مخلص ما يقوله يعني فده كتاب التذكير الفق طبعا هننشي تناخد ايه طبعا انا لما اقول طبعا الشيخ وشو محمد مربي كبير انا طبعا ال فكر الشيخ اللي بدع الفكره اللي بدع الفكره يعني بدانا عقيده وفكر ومسافه طب هقول لكم هقول لكم مفيش مش مشكله هقول لكم احنا كتاب الكتاب التذكيه كتاب التذكيه هيمشي بالتوازي مع مع كل المواد يعني ده اللي هو هينتقل معه الى غيره كتاب التزكيه سينتقل معه الى غيره يعني هنبدا بيه ونبدا بتفسير علوم القران وبعدين مش هنسيب التزكيه هننتقل مع التزكيه للحديث والمصطلح وننتقل مع التزكيه للادب والبلاغه وهكذا وهكذا طيب ماده الفقه سنمر على الفقه اجمالا كله على الفقه اجمالا الطهاره والصلاه والصيام والزكاه كل دول هناخد مقتطفات اللي هو ايه بنلخص فكره عامه عن كل دوت العقيده هناخد برضه فيها عده امور اللي هي مساله بقى الايه العقيده والمذاهب الاسلاميه هناخد ايه المذاهب المعاصره اهم الكتب في العقيده اهم الدراسات اللي كانت في العقيده كل دوت يعني يتم في اصول الدعوه وشرحنا الاستاذ حسام الغزالي جزا الله خيرا في اصول الدعوه في بقى مادة جديدة خالص عليكم وما حد يدرسها مادة ايه؟ مادة قواعد الاملاء قواعد الاملاء نحن نيجي نصحح الامتحانات نيجي قواعد الاملاء لما نيجي نصحح يعني اصبح دلوقتي الدفاعات اللي هي من نقدر نقول اللي هم موليد مثلاً سبعة وتسعين ستة وتسعين لحد ما احنا طالعين بعد الوقت الفترة ديت من ستة وتسعين اللي هما تولدوا ستة وتسعين ستة وتسعين لحد دلوقتي بنجد في مشكلة كبيرة جدا معاهم لما نشوف خطاهم بنشوف بنجد الخط يعني للأسف سيء وبنجد أخطاء في الإملاء كثيرة جدا غير زمان بقى غير زمان فلا احنا عايزين نرجع للنقطة دية عشان يكون عندنا خط جميل يبقى ناخد كده بعض يعني مذكرة كده في الخط وناخد قواعد الإملاء يعني نفعش طالب علم طالب يعني طبعا انت اللي بدخل على فيسبوك طبعا بيبقى فاهم الموضوع دا كويس قوي بنشوف يعني ايه مهازل موجودة في الكتاب أنا عندي فئة يعني ايه فكرتم تبصت لاقي ايه حاجات كده دي مكتوبه غريبه يعني طواد الاله بعد كده اخر ماده هناخدها اللي هي السيره النبويه هناخد السيره النبويه بحيث ان احنا طبعا في كتاب جميل جدا طبعا الاخوه احنا هنرجع لبعضنا يعني الشهمت وحات الدكتور خالد الحداد والدكتور احمد عبد المنعم اكونا حسام كل المجموعه اللي كانت في بطايق هنرجع مع بعضنا والايه ونحدد هذه النقاط باذن الله تعالى انا ارجع لهم في هذا الراهق المختوم في مرحله متاخره احنا دايما لما عايزين ندرس السيره ندرس السيره اللي هي تكلمنا بعد كده نتحرك على الارض كما كما قالت امنا عائشه رضي الله تعالى عنها في عنها في صحيح مسلم عندما سالها من جاءها يسالها وقال لها يا ام او يا امي يا خاله كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايه ماذا قالت ماذا قالت امنا عائشه كان خلق القران كم كلمه ثلاث كلمات كان خلق القران ثلاث كلمات اذا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كان ترجم القران ليكون واقعا على الارض احنا بقى الان القران في قلب عطيفه جميله كده موجود في التلفزيون او في شكله حلو كده جميل وحاطينه في السياره او في بعض النساء تلبسه كده ايه كتليره ذهبيه او او او هو ده القران يعني هو لغه القران هو ده المقصود من القران هو ده هدف القران لاخد بقى عندك هدف القران ان المفروض ان احنا نتحلى بيه وننزل بيه على ارض الواقع وانا هذكر لكم في اخر المحاضره اربع نقاط مهمين جدا حتى يتغير حالنا دلوقتي سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه في في حادثه الاثر في حادثه الاثر عندما اتهموا امنا يعني عائشه رضي الله تعالى عنها الطاهره المطهره المبرئه كان من ضمن هؤلاء الناس الذين صادوا في ارض امنا عائشه رضي الله عنها كان من كان نطح طيب نطح نطح رضي الله تعالى عنه كان كان سيدنا ابو بكر بيصرف عليه وينفق عليه لكنه خاض فين فقال النبي صلى الله عليه قال سيدنا ابو بكر والله لا انفق عليه يعني يعني ده معقوله بيقود في ارض بنتي واصرف عليه كمان فانزل الله عز وجل القران قران يتلى الى يوم القيامه يتلى لسيدنا ابو بكر ويتلى لنا نحن ايضا قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم اي رايكم كم كلمه اي كلمات موجزه كلمات موجزه فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم حوالي 8 كلمات طب ماذا قال يا بقى سيدنا أبو بكر بقى هو السهل وانا اعمل له ايه هو غلط ولا مغلطش غلط ولا ده كلامي يعني تتهدله جبال ده ايه اللي بيقوله داوت بقى انا بعد مصرف عن ايه ده لحم كتابه من خيري ده كذا كذا كذا مش كده اي واحد هنا ممكن يقوله الكلام داوتا لكن لكن سيدنا أبو بكر يقف عند القرآن هو ده اللي بقى المطلوب مننا ان احنا لما نسمع الآية نقف عند الآية قال سيدنا عمر احب ان يغفر الله له ثم رجع وبدا ينطط على يعني نصه مره اخرى هذه الفتاه هذه الفتاه مع جليبيب رضي الله تعالى عنه انظروا هو ده يعني يا اخوه يا اخوه مطلوب مننا ان احنا نقف عند القران نقف عند اوامر القران نؤتمر باوامره وننتهي بنواهيه بهذه نكون قد ذكينا انفسنا هذا هذا الرجل جليبيب رضي الله تعالى عنه يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي اصحاب اصحابه يقول يا رسول الله ان اصحابك لا يزوجون وكان يعني سيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه رجل فقير صحابي لكنه فقير وغير معروف احسنت وغير معروف فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اصحابك لا يزوجون انا فقير ويعني حتى لم اتنصب من الجمال وكذا فخرج فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى بيتكذا وقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم فذهب فخرجت الام والاب الام طبعا في يعني في ظاهر الاب والزوج فقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم فقالوا اهلا ومرحبا ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه فقال لا بل يخطبها لي فبدؤوا بعد ايه الهمهمه والكلام اما وجد عمر اما وجد عثمان اما وجد علي يعني يعني ما فيش غير غير جليبين فمن داخل البيت تسمع بقى البنت التقيه النقيه الطاهره العفيفه التي لا تقدم على امر الله عز وجل امرا فتقول وتكرج وتقول لابيها في جانب البيت وتقول لهم كيف تردون امرا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اين انتم من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم هو كده هو كده وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره امرهم تزوجوني لا تردوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها جعيب بن علي من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الرائع فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج جبيب بعد فتره قليله من الزواج واستشهد في المباركه ويقول المفسرون او يقول المؤرخون او كثير سير يقولون كنا نرى الخير عند هذه المراه ولا ندري من اين هذه بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ببركه تمسكها تمسكها ووقوفها عند امر امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم هو ده ايه هو المطلوب مننا ان احنا نكون الزوجه الان الزوجه الان هي وزوجها في البيت زوجها جاي تعبان من الشغل متضايق من المدير المهم طول صوته وعلى صوته عليها فمس هي طبعا قالت له ايه هو انت يعني جاي تطلع قرفك عليا هو انت يعني ما درتش عليهم تتشطر عليا هو ده الكلام بتاعه ايه ده ايه ده ايه ما شاء الله يعني فين فين الزوجه الجميله ديت ايه الكلام الجميل اللي هي بتقوله ده هيقوم هو يقوم هو ممكن يروح يلاقي انت كمان بتردي عليا طب روحي هو كذا ان و... انا فين الكلام الجميل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار حراء وحدث ما حدث مع جبريل عليه السلام ايه اللي حصل يا اخوان الصالحين يعني راجع خايف مرتبك ومتعب راح فين النبي صلى الله عليه وسلم رجع راح فين على البيت مباشره ما راحش اي مكان يروح على البيت مباشره يروح لامنا خديجه رضي الله تعالى عنها يرجع يقول كذا كذا كذا تقول له كلا والله لا يقضيك الله ابدا شايف بقى ما انا قلت لك 100 مره ما تطلعش المكان دوت لوحدك هو انت يعني ما انا قلت لك الكلام دوت هو ده مكان حد يروح يقعد فيه لا الزوجه ما تقولش كده ابدا الزوجه التقيه النقيه اللي بتحافظ على البيت السكن الموده والرحمه ما تقولش الكلام ده ابدا انما تكون كلا والله لا يقضيك الله ابدا انك وبدات تعد له ايجابيات عند النبي صلى الله عليه وسلم احنا بقى دلوقتي لما تحصل مشكله في اي مكان بنروح فين نروح على القهوه نروح النادي نروح مع زمايلنا نروح مش عارف ايه ويقعد يحكي نحكي لكل الدنيا بره لكن الزوجه ما نرجعش نقولها حاجه ليه لان هي اصلا مش صبر حنون في الاصل لان هي اصلا في الاصل مش صبر حنون وتقول ده وهو ايضا خلاص رامى راما الدنيا كلها في البيت و قام راجع رايح على زمايله فاحنا عندنا مشكله عندنا مشكله لذلك احنا بنقول لازم نتعلم ديننا لازم نفهم ديننا لازم نذاكر انفسنا لازم نعيش يعني انا مثلا قدامي حوالي 42 موجودين او اكثر او كده في الغرفه ال 42 دول تاكو يعني فراغوا اوقاتهم لكن نريد ان نكون نكون نبراد في هذه الأمة نكون مصباح في هذه الأمة نكون سبب لتغيير أنا سأختم سأختم بإذن الله تعالى حتى لا أبطين عليكم نباكم الله خيرا سأختم بهذه النقاط الموجزة جدا لا تقوم أي أمة على الإطلاق لا تقوم أي أمة على الإطلاق إلا بالنقاط اللي أقول لكم عليها دي الوقت متى وجدت هذه النقاط قامت الأمة وزهد وارتفعت وارتقت ونهضت وسادت حتى لو كانت كفرة النقطة الأولى لابد من وجود عقيدة صافية ناطعة واضحة هذه أول نقطة النقطة الأولى لابد من وجود من وجود لابد من وجود عقيدة صافيه واضحه صافيه واضحه طب وانت جبت كام ده من جبت كام ده من سوره الفاتح الفاتحه من سوره الفاتحه ابتداءا قال الله عز وجل وكل ودائما احنا كل يوم نقرا نقرا نقرا هي ترى احنا احنا فاهمين احنا بنقرا ايه يا جماعه احنا فاهمين بنقرا ايه قال الله عز وجل احنا بندعي بالدعاء دوت بنقوله في صلاه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هو ده كفايه انك انت تكون على الصراط المستقيم هو ده كفايه لا هو يكفي انك انت تكون مؤمن لا ما ايه صراط الذين انعمت عليهم ايوه الصراط تكون على الصراط المستقيم اللي هو اللي هو ايه الايمان اللي هي العقيده الواضحه العقيده الواضحه دي فيها ايه صراط الذين انعمت عليهم اللهم اهل الايمان يعني اسمه ايه يا جماعه في الدين ده اسمه ايه اسمه الولاء اسمه ايه الولاء يعني ايه الولاء انا بحب مين وبناصر مين وبساعد مين وبصفي مين هو ده الولاء قال الولاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ده الولاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين ده البراء اذا لابد من وجود عقيده صافيه واضحه واضحه بكل جوانبها وفيها الولاء والبراء ادي النقطه الاولى تمام كده يبقى انا ما عنديش حاجه اخون ما عنديش عقيده بخاف منها ولا ان انا اخزي منها انا ما عنديش عقيده عقيدتي واضحه صافيه واضحه واضحه يبقى دي لابد تكون واضحه النقطه الثانيه لابد من اخلاق لابد من اخلاق تترجم من هذه العقيده الاخلاق الاخلاق انما الامل من اخلاق وما بقيت لا بد من وجود اخلاق اما هذه الاخلاق التي نراها الان انا مش هتكلم على الناس اللي بره انا هتكلم على نفسي انا واتكلم اسمحوا لي نتكلم مع بعض احنا اخلاقنا لو قلت في منكم متزوجات في منكم لسه مش متزوجات الاخوه في منهم متزوجين او غير متزوجين احنا اخلاقنا ايه مع زوجاتنا في البيت الاخت دلوقتي اخلاقها ايه مع زوجها والاخر زي اصلاقه ايه مع زوجته ومع امه مع مع والده مع اخواته مع جيرانه مع اولاده اخلاقنا عامله ازاي مع الاباء والامات اخلاقنا عامله ازاي هو ده اللي احنا عايزينه هو ده اللي احنا عايزينه يبقى لابد الموجود اخلاق كان خلقه القران بس هي دي بقى كان خلقه الايه القران انت بقى عندك ايه في القران بتقول ايه فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تمام الاسوه الحسنه صلى الله عليه وسلم كان خلق قول ايه في القران ليك قدوه ولا ما لكش اسوه في النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ادي اسوتنا ادي قدوتنا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص كان خلق القران اذا احنا يبقى خلقنا القران وهكذا دي النقطه الايه الثانيه اذا عقيده بعدها اخلاق بعد ذلك بعد ذلك عدل بعد ذلك ايه عدل لا بد من عدل لا بد من عدل في الامور كلها رابعه نقطه ثالث نقطه اللي هي هتيجي بسبب هؤلاء الثلاثه يبقى عقيده واخلاق وعدل النقطه الرابعه ستاتي مباشره وهي قيام الدوله لا تقوم دوله بدون عقيده ولا تقوم دوله بدون اخلاق ولا تكون دولة بدون عدل يعني اكتفي بهذا القدر حتى لا اطير عليكم ودي اقعد معاكم اكتر من كده بكثير لكن باذن الله تعالى نتواصل مع بعض في يعني وقت اخر ننتظر منكم بقيه الواجبات ان شاء الله بعدين سيتم التواصل مع الاخوه في, في الشبكه ونتناقش في الامر باذن الله تعالى انتظر منكم الخرائط الذهنيه من فضلكم اكتبوا اسئلتكم في البطاقات اللي عنده اسئله يعني اخرى يطرحنا بيها مثلا الجوائز ستكون قيمه باذن الله تعالى قد يكون في جوائز ماليه كتب قيمه يعني ان شاء الله جوائز قيمه باذن الله تعالى سنضعها على على الغرفه او اللي هو المنتدى باذن الله تعالى في المكان اللي انتم اضعتم فيه الاسئله أسأل عز جل بإسمائي الحسن وصفات العلا أن يتقبل منا ومنكم صارها الأعمال وأن يجعل هذا الأعمال خالصاً بوجهه الكريم وأن يؤثقنا إلى فعاته ومرضاته وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيراً أنا طبعاً أنا اللي تفعلت أنتم تفعلتوا شيء بسيط لو أي حد عنده أي سؤال أهلاً وسهلاً يوم ما كان شيخ ألصني بأن نفتقي في وقت آخر إزاكم الله خيراً أشهد أن لا إله أنت تغسرك و أتوب إليك طيب تفضل تفضل الأخطة الهداية تفضل طيب يا اختي بتقولي يعني ان نفتح قسم خاص في المنتدى ويكون دائم وندخل ونطرح الاسئله طيب يعني يعني يحال هذا الاستفسار او طلب الى اداره المنتدى باذن الله تعالى وهم يقومون بالرد عليه والاعلان عنه باذن الله تعالى المسابقه ما زالت مفتوحه لحد يوم الثلاث بالليل باذن الله تعالى انا هبدا اتلقى يعني انا هدخل يوم الاربع باذن الله للاطلاع على كل شيء بكره هدخل والثلاث باذن الله هدخل لكن يعني هجمع كل الاشياء الاربع صباحا باذن الله تعالى وانا اتشرفني التفاعل معاكم باذن الله تعالى تمام جزاكم الله طيب ان شاء الله ان يعمل الالعام اذن تكفي يكون فيه القيد باذن الله هل المسابقه مرتبطه بالصاير ولا انا مش مشتركه ديت عند الاخوه في في اداره المدرسه يا شيخ نحن ماذا يعني نحن في العمل اا ما المقصود نحن في العمل يعني بتعملوا مثلا وظيفه او كده مش فاهم فات المسابقه المسابقه لسه ما قالت مفتوحه المسابقه مفتوحه الى يوم الثلاثاء مساء بإذن الله تعالى نعم المادة فقط درسين الواجب نخليها للدرسين بإذن الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المعهد المبارك وأن يبارك فيه يعني دكتور حازم شمان هذا الأخ الكريم يعني مثل الله عز وجل أن يتقبل منه من صالح العمل الكل ممكن نشترك بإذن الله تعالى اللي مش عارف التصميم يدخل في حاجة تانية يعني كل واحد الشيء اللي هو بقدر يقدر يقدر فيه يعني يشتغل فيه خلاص نخلي بقى المصابقة على الدرسين نحن خدنا الدرس بقى التاني خلاص طيب المسابقه احنا بنقول مصوغه ايه احنا في مسابقه على الدرسين اللي احنا اخذناهم في ماده الثقافه الاسلاميه والمسابقه نعمل خرائط ذهنيه نعمل ان احنا نلخص في الماده في بوسترات تلخيص عام نحط اسئله وهكذا ممكن نحط 50 سؤال على الماده وهكذا فدي مسابقه تقدر تشارك فيها باذن الله اه اي شيء اي نقطه يعني إيه لا يشترط ان احنا نشترك في جميع الفروع لكن ممكن انا واحد يعمل التصميم وواحد يعمل عرض باوربوينت للماده ممكن واحد يعمل خريطه ذهنيه للماده خلاص مفيش مشكله تمام كله على الموقع كله على الموقع تمام الشرط ده بس ما فيش مشكله مفيش اي مشاكل خالص ممكن واحد يعمل في درس واحد ممكن يعمل في درسين مفيش مشاكل خالص زيكوا اخيرا الله يحفظكم طيب انا انا نفصح لكم عن عن جائزه واحده فقط من الجوائز يعني نقدركم عن جائزه واحده فقط بس من الجوائز لان الجوائز فيها يعني فيها جوائز كثيره بنتعدى كتاب كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم لو حد عنده كتاب يحطه لنا يعني اخونا محمد يا شيخ محمد ممكن يجيب لنا الكتاب ويحطه يا بسطنا صوت كتاب رائع جميل ما يقرب من حوالي تقريبا 800 900 صفحه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 كيف عملهم لفضيله الشيخ محمد صالح المنجد لفضيله الشيخ محمد صالح المنجد فده ده واحده بس كده منهم يعني ايوه هذا هو الكتاب وله له صوره كمان من يعني الغلاف مش مفروض الكتاب نفسه موجود برده فده واحد من الكتب و ومن له اهتمام باللغه الانجليزيه من الحاضرين سيكون له هديه منفصله من الكتاب باللغه الانجليزيه ادي يلا احنا كده يعني ايه لما له اهتمام باللغه الانجليزيه سنه نهدي الكتاب ايضا نفس الكتاب مترجم الى اللغه الانجليزيه يلا بقى انطلقوا خريطه ذهنيه باوربوينت اسئله بوسترات عايزين بقى يعني ايه ايوه كده هذا هو الكتاب احسنت هذا هو الكتاب ده رائع جميل يعني شيء مميز جدا بديت <تضيل> سي <الشيخ> محمد صالح المنزي وهو غيره من الايه من الجوائز وغير ذلك من الجوائز باذن الله تعالى يعني انا منتظر مشاركاتكم في التصميم ماذا نبا انت بقى الاخت حواء يعني حطي ابداعاتك في التصميم خدي النقاط الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها والمفروض ان اداره الموقع وضعت لكم الماده بي دي اف طيب ولو الموقع حطيته يعني اداره الموقع عندهم طيب تمام يبقى انتوا عندكم الماده دي بي اس ففيها الماده موجوده فيها كل النقاط الايه المهمه خدوا بقى النقاط المهمه واعملوها في مستراد وننشر الايه العلم ده ما بيننا باذن الله تعالى وانا باذن الله تعالى ايضا بعد ما اتحاور مع الاخوه في المنتدى والاداره هاعلق لكم الايه النقاط نقاط المنهج في كل ماده من اللي انا قلت لكم عليها دي كل النقاط دي موجوده عندي بفضل الله عز وجل فانا احط لكم النقاط اللي يتم ضربته بالتفصيل في التفسير وعلوم القران الحديث والمصطلح الادب والبلاغه بحيث انتوا عندكم تصور شامل للمنهج المنهج بفضل الله عز وجل تم تدريسه بفضل الله عز وجل تم تدريسه لاربع مرات او خمس مرات تقريبا باذن بفضل الله عز وجل ولو طلابه ولو كذا وعندنا امتحاناته يعني منهج مخدوم في باب نظر جنب لكن نرجع بدايه لشبكه الطريق الى الله كاداره باذن الله تعالى اين يعني لو قصدون يعني نعمل بطاقات لنشر المواق اين تمام امم اا يا جماعه النهارده موجود معاكم هقطع بس شويه طيب تمام التصميمات المختلفة فعلا اهم النقاط ممكن رابط الخاص بالماده ال بي دي اف طبعا ديت عند تمام ادي رابط للشروحات كده امم انتم الدكتور عاوز كمان اسم كتاب مبسط لتفسير القران يعني يكون سهل وبسيط طيب انتم عندكم كتاب فيه درس سهل متاكيدات ثانيه بسيطه اللي هو كتاب السعدي وهنا الله تعالى التفسير السعدي ده من اسهل الكتب كتاب جميل او تفسير الزلالين لكن في بعض نقاط كده يعني ايه في يعني لكن خدوا تفسير السعدي كتاب رائع جميل جدا آه السينات اتكوا كده اللي احنا بسيون دي انا قطعها كده صحيح الايتيكيت والايه دوت المسابقه ايه طبعا اقول لكم مساء عليكم استاذ رجاءو دكتور سامي اهلا وسهلا بك هو ده تبع الدوره تبع صحيح نعم تبعها تاخر الوقت عندنا مضطرين اهلا تفضل تفضل طيب احنا خلاص احنا يعني نكتفي بهذا وبرك الله فيكم سادة نحبكم كذا كويس جدا وذكم الله خيرا نلتقي بكم على خير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ازيكم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته